「قد فاق ب ح ت ت ش ا ب في تلك ا ل أ غ ص ا ن و أ ر ا ك أ ب ي في رحم ا ل أ ر ض ترتل آ ي ا ت القران آ ن حدثني ي أبتي أ ف ا لم أسمع عيني يا حره ة أ ب ت يا غصن قد كبر ا ل آ ن لا تحن ي ا ل ر أ س ولا تبكي ف أ ب و ك شهيد الميدان قد باع الروح لباريها واليوم بخلد وجنان الغاصب يلمح في عينيك الدمع فالحق سياتي ملء القلب و ملء السمع رغم ا ل إ ذ ل ا ل و رغم القتل و رغم القمع خذي حجرا من فوق القبر و دكي جيش الطغيان هذا الحجر يعود وطن و ت س قومي ط الشيطان أشلاء ق ق وانطلقي م ي و كلهيب النار بل كوني مثل الاعصار فكي قيد الظلم وكوني كالشامه بلا ش 「つたえちゃいそうだ